السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابتدانا في كتاب الطهاره عرفنا ما المراد ابيحا وسبب تقديمها قبل الصلاة وكذلك ذكر أقسام المياه وذكر الكسم الأول الذي هو الطاهر المطهر وبعض الأمهلة له وما يكون منه مكروها وما ليس بمكروه الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل لحديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه يدل على نجاسته من غير تغير ولان الماء اليسير يمكن حفظه في الاوعيه فلم يعفى عنه قاله في الكافي وحمل حديث بئر رضاعه على الكثير جمعا بين الكل قاله في المنتقى هذا اجاهر وكشفه وقد عرفوه بأنه ما لاقى نجاسة وهو كذيل والصحيح تعريفه أنه ما تغير أحد أوصافه بنجاسة ما تغير طعمه أو لحوة أو لونه بنجاسة تحدث فيه إذا شم فيه رائحة النجاسه أو طعمه أو لونه تغير بها ذي النجاسة انقلب من الطهور الى النجس فلا يجوز أن يرفع به أحده الفكهة كما سمعنا يقولون أن النجس ما لاقى النجاسة وهو قليل ما المراد بالقليل؟ القليل عنده ما دون الكلتين والكثير ما فوق الكلتين فيقولون إذا كان قليلا ولا كان جاسا فإنه ينجز ولو لم يضغر طعمها ولا ريحها ولا لونها ودليلهم مفقوم هذا الحديث حديث ابن عمر هذا رواه أهل السنن والامام أحمد ولم يخرج في الصحيحين الحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخباس وفي رواية لم ينجس وثم فقد أطعن فيه كثير من العلماء ومنهم ابن القيم في التعليفه على سنن أبي داود فانه استغربه و قال لو كان ثابتا من انفرد به احد اولاد عبد الله ابن عمر ولا اشتهر العمل به و لرواه كثيرون غير عبيد الله بن عبد الله ابن عمر لرواه سالم او رواه نافع او نحوهم ولكن لصحه طريقه واسناده لم يجدوا بدا من ان يصححوه فان اسناده الى ابن عمر صحيح هكذا ثم يقولون ان دلالته دلاله مفهوم ليس الدلاله منفوق وهي اكل من دلالة المنفوق. فمعنى هو أن الماء إذا كان قلتين وقعت فيه نجاسة فإنها تضمحل حتى لو كانت بولا لو بال فيه غلام أو نحوه أو أنتئ فيه عظميتة أو لحم ميتة أو عدم ولكنه أضمهل أو خمر ولكنه أضمهل ولم يمكنه اثر أو امكن اقترافه فهذا الماء لا ينقص جمع هذه الأوصاف أنه كثير وأن النجاسة لم تغيره وأنه بقي على لونه وطهارته فيكون باقيا على طهوريته سكت في الحديث عما إذا كان أكلم كلتين إنما قال إذا بلغ الماء كلتين لم ينجسه شيء إذا بلغت معه كلتين لم يحمل الخبث يعني ما ظهر الخبث عليه قالوا إن هذا دليل على أنه إذا كان دون كلتين فإنه يحمل الخبث وإنه ينجز لأنه لما نص على عدم النجاسة بالكلتين أدل على أن ما دونهما بخلافهما هذا هو أجوابهم أو أجوا استدلالهم بهذا الحديث فإذا لا تنفهم والذين قالوا إن ما دون الكلتين وما فوقهما سوا لا ينجس إلا بالتغير استدلوا بحديث بئر بضاعة وفيه الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلبا على طعمي أوليخي أو لونيب نجاسة تحدث فيه فهذا دلالة ودلالة منطوق وهي اقوى من دلالة المفهوم فإذا كان كذلك فإن العمل بدلالة المنطوق اولى ولكن سمعنا في كلام المؤلف أن حديث بئر بضاعة يحمل على الكثير وذلك لأن البئر كانت أميقة ذكر أبو داود في سننه أنه قادم المدينة وقف على تلك البئر وقاسها بردائه طولا وعرضا وإذا طولها مئة ستة أو سبعة أذرها طولا وكذلك عرض وسال القيم عليها كم يبلغ ماؤها فقال اذا, إذا جمت وكثرت بلغ الى السره واذا نقصت ونزحت بلغ الى العانه فاستدل بذلك على ان ماءها كثير وأنها, وأنها تنزح بالدلاء وبالغروب وأنها تستبدل اذا نزهة أن الماء ياتي بدلهما. ماء وعلى كل حال فاتشل أمهم بأن أحاديث الماء والطهور يقصد به ما كان أفوق الكلتين هذا يعتذرون به عن ما اختلفوا عليه ولكن الصحيح انه لا فرق بين الكلتين ما دونهما او فوقهما وان الماء يبقى على طاوليته حتى يتغير احد اوصافه او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه قال في الكافي بغير خلاف وقال في الشرح حكاه ابن المنذر اجماعا فان زال تغيره بنفسه او باضافه طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر اي عاد الى طهوريته هاك قالوا اذا كان كثيرا فاكل كل ولا تغير احد او فهذا لا خلاف فيه أنه يكون نجسا طعما لونا ريحا سقطت فيه ميته فتغير لونه أو تغير ريحه الميته قد تكون كبيرة كبعيف يسقط في مستنقعات المياه الواسعة أو يسقط في بيئة. وقد يتكون الميتة دما لو أهدوا بهذه بعير أو بكرة فاختلط الدم بذلك الماء حتى تغير ولو كان عشر قلال فإنه يكون نجسا وكذلك إذا صب فيه أبوال فانه اذا ظهر طعمها يحكم بنجاسته كذلك ايضا سائر النجاسات كخمر مثلا او كيء او رجيع او دواب محرمه الاكل او ابوال اختلاف او ما فانه يسلب الطهورية ثم متى يطفئ هذا الماء الذي في هذه البئر اذا نزح من البئر بالدلائل الى نحوها أو المضخات الجديده خرج ذلك الماء المتغير واستخلف وجاء له ماء نظيف طهرة البئر كذلك لو صب عليه إذا كان ماء في أحد الخزانات قليل وتغير في موت يعني ذكر لنا عباب الطلاب أنه كان عندهم خزان آلة الذي فيه آلة السطح سقطت فيه هرة فماتت ولم يشعر إلا برائحتها في الماء الذي ينصب مع مواسير فمثل هذا يعتبر كالتغير بأرد الميتة فلا بد من ننسي ذلك الماء المتغير ثم يصب عليه او يصب فيه ماء طهورا حتى يبقى طاهرا مع أنه سهل يعني اذا اغلقوا الماء الذي يصب من الاله فتحه الماء الذي يصب من, من الاسفل في البزابيث و نحوها يزعم ثم وهكذا إذا كان مثلا في تدر او نحوه و فيه مثلا حمامه و فيه فإنها تغيره إذا بقيت فيه يوما او نصف يوم فلا بد من إزالتها وإزالة الماء الذي يكون متغيرا واذا بقي بعد ذلك شيء نظيف إزالت النجاسة وهكذا يعني يزول تغيره إما بأن يصب عليه كثير وإما بأن ينزح منه وإما بأن يترك إلى أن يتصاعد الرئيس الذي فيه والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا واليسير ما دونهما وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفه معلومة المقدار قال ابن جريج ورأيت قلال هجر فرأيت القلة تساع قربتين وشيئا والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان خمس قرب تقريبا والقربة مئة رطل بالعراقي والرطل العراقي تسعون متقالا وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما أي القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا استلهوا على اسم سليل ما دون الكلتين والكثير ما فوق الكلتين هكذا اصطلحوا الكلة يمكن أنها ما يسمى الآن بالزير الذي يبرد فيه المام وكانت تصنعه هجر من بلاد الاحسن تصنع من الطين ويصب فيها الماء ولكونها تنبح يبرد الماء فيها كما يبرد في الكرب التي تنبح هكذا هي, هي الكله وقالوا إنها من خلال حجر الحديث فيه اذا بلغ الماء كلتين ولكن جاء في بعض الروايات من كلال حجر وجاء التمثيل بها في حديث الإسراء لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شجره المنتهى قال واذا نبقها مثل كلال حجر نبقها يعني حملها حمل السدره السدر له حمل يعني أصغر من بعض الأصافير المعروف ولكن ذكر أن سدره المنتهى نبقها يعني حملها مثل كلال هجر فقالوا دليل على أنهم كانوا يعرفون كلال هجر فيكون الكل تعني من كلال هجر ثم قالوا عن ابن جريج قال رايتك الى لهجر واذا الكربة اتسعوا كربتين إلى الكل اتسعوا كربتين أو كربتين وشيئة ثم قالوا نحتاج ونثبت الشيء وعندنا كان في رواية ونجعله نصفا كربتين ونصفا من باب الاحتياط فتكون كلتان خامسة كراب ويكون الماء الكثير الذي لا يتغير بالنجاسة خمس كراب وما دون ذلك يجعله يتغير بالنجاسة ولو لم يتغير يجعله كأن نجاسة يسلبه طغولية هكذا ثم يقدروا في البتين. أن الكربة مئة رطل بالعراقي خمسمائة أي الكلتان خمسمائة رطل بالعراقي والرطل كانت تأيص هناك تقدير الرطل بالعراقي والرطل بالمصري والرطل بالكدسي والرطل بالحلبي والرطل بالدمشكي فلم يكن مخصصا بشيء له وزن معلوم أو شيء محدد وتقديره بالكرب أقرب لأن الكرب معروفة يعني الكربه المتوسطة جلد الشات المتوسطة التي ليست كبيرة ولا صغيرة جلد الوأحدة من الغنم وهو شيء لا يتغير عادة ثم تكدروه ايضا تكدروه بما اذا كان في حفره فقالوا اذا حفرت حفره عمقها ذراع وربع وطولها ذراع وربع وعرضها ذراع وربع فهذه هي الكلتان اللتاني هي خمس كرة الزراع معروف كانوا يتبايعون به قبل وجود ما يسمى بالمتر. ولما قاسوه وجدوا الزراع 54 سنتي يعني الزراء الذي كانوا يقيسون به هكذا فمعناه إذا كانت هذه الحفرة التي طولها الزراء ربع وعرضها ذراع ربع وعمقها ذراع ربع مصبوبة حافاتها وملئت ماءا فهذا هو الكلتان إذا قد عرفنا أن الصحيح عدم اعتبار الخلال وأنه لا فرق بين الكليل والكثير وأن الحد الفاصل هو التغير أن الماء قسمان طهور ونجس فما تغير احد أوصاله فهو نجس وإلا فطهر فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها, بقائها فيه لحديث ذئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره معناه لو وقعت فيه هو كثير النجاسة ولكن ما ولكنها غيرته أو غيرت جزءا منه فإنه باك على طهوريته قد تجد هباب التغبان ماتت حمامة مثلا في أهد اطرافه وقرب الثاني نظيف لم يتغير لك أن ترتوي منه ولك أن تتوبع وتتضخر منه لأن النجاسة ما وصلت إليه جميعا وهكذا سائر النجاسات إذا, إذا كان كثيرا ولم يتغير فالأصل أنه طهور وإن شك في كثرته فهو نجس لأن الأصل كونه دون القلتين هكذا إذا كان لا أدري هل هذا الماء كلتان أو دون الكلتين حكمه بأنه دونهما وأنه إذا وقعته نجاسة الأرض لم يتغير فإنه نجس لا يتطهر به أكذا حلل هذا صحيح ما ذكرنا وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجوز التحري كما لو كان النجس بولا او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته باجنبيات قاله في الكافي هكذا يتصور هذا على كلام الفقهاء انه قد يكون نجسا وان لم يتغير فيوجد عنده مثلا كدر نجس وكدر طاهر الطهور ولا يدري ايهما الطهور اشتبه عليه فلا يجوز له ان يتحرى ويقول اختار هذا يمكن انه الطهور لانه ليس هناك ميزه تميز هذا عن هذا فلاجل ذلك كان لا يتحرى ولا يريك المعين بل يتئمه هناك من يقول يريقهما فإنه إذا في أمامه وعنده ماء طهورا لم يقل سيمهما لأن الآتار يقول لم تجدوا معا وهذا قد وجد ماء يقولون لأن هذا الماء الطهور غير مقدور عليه لا يستطيع أن يعين أن يقول هو هذا لأنه أشبه عاجز عاجزا عن تعين ذلك الماء الطهور فله ان يتيمم ويبقي ما اين لعله ياتي من يميز بين الطهور والنجس او الطهور والطاهر كما يقولون ان كان الطهور والطاهر قد اباه ان يتورطا منهما من هذا ومن هذا واما الطهور والنجس فيكونون لا يتيمم لا يتحرى بل يعدل إلى التيمم وشبه ذلك بما إذا اشتبهت المائتة بالملكات. إذ جاء وجد لحمين اللحم يكين أنه ملكات، ولحم آخر يكين أنه ميتاء ولكن ما تميز هذا ولا هذا في هذه الحال لا يأكل منهما قد يأكل من النجئ من الميتة. وكذلك أيضا إذا وجد أمرأتين وعراد ان يتزوج بإحداثهما ولكن لا يدري إحداثهما أخته من الغضاء والثانية أجنبية واشتبهت هذه بهذه فلا يتزوجهما لأن الأجنبية لا يمكن الوصول إليها فهي شيئا كأنه شبه محال يعني الوصول إليه ويلزم من علم بنجاسه شيء اعلام من اراد ان يستعمله لحديث الدين النصيحة اذا كنت تعلم ان هذه البقعه نجسه ورايت إنسان يريد ان يصلي عليها يلزمك ان تخبره لا تصلي هذه البقعه وعلمت مثلا ان هذا التوب نجس ورايت إنسان يريد ان يصلي فيه النصيحه أن تخبره رأيت هذا الماء نجسا وجاء انسان ليتوضع منه أخبره أنه نجس فإن هذا من النصيحة باب الآنية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو تمين في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه وتوضع من ثور من صفر وثور من حجارة ومن قربة وإذاوة الأوامي المواعين التي تضم الماء والأوعية الماء ماء سيال لا بد له من وعاء لا بد أن يكون في ضرح يحفظه فلاجل ذلك جعلوا باب الانيه بعد المياه لانهم مضطرون الى ان يحفظوا المياه في الاواني لا تكون المياه دائما على الارض في مستنقعات او في غبان او في ابار او في براعه بل لا بد فيها من الاواني ثم تكلموا على الاواني بالجمله الأواني تصنع من الحديد ومن الصفر والنحاس ومن سائر المعادن وصنعت أيضا من هذا الرمل أو فكل ذلك طهور وكل ذلك جائزا الانتفاع به. وتوضع النبي صلى الله عليه وسلم من تور من خشب وتوضع من أكاده من هوت من حجر وتوضع من كلبه ومن مزاده وتوضع أيضا من اواني من نحاس أو نهوة فدل ذلك على أن الأصل إباهة الانتباه بالأواني سواء الشرب منها أو حفظ الماء فيها أو الطبخ فيها أو الطهارة منها أو الوضوء منها أو ما اشبه ذلك كلها ولو كانت سمينة يعني لو صنع الإناء من اللؤلؤ أو من الجوهر او من العكيان او من الزمرد مع نفاستها اعجاز الانتباع به منه الا انية الذهب والفضة والمموه بهما لما روى خذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر فالأولا سهني آنية الذهب والفضة الان يام يا يا كل ما يضم الماء ونحوها فيام الصغير والكبير حتى الملعقة فانها تضم ماء ثمره أو نحوها وفناجين القهوه او الشاي هذه أيضا اواني وكذلك ما يطبخ فيه كالدلال والاباريق فإنها اواني وكذلك ما يؤكل فيه كالصحون والاقداس فإنها اواني وكذلك ما يشرب فيه المواعين التي للشرب لشرب الماء وما اشبهها فلا يجوز اتخاذها من الذهب ولا من فضه لهذه الاحاديث ولكون النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الاخره يعني اواني الذهب والفضه وأكبر بان من شرب منها بالدنيا الدنيا بها واستعملها لم يشربها في الاخره وذلك دليل على حرمانه الجنه او حرمانه كمال نعيم اهل الجنه هكذا فلا يجوز الا الشرب فيها ولا الطهارة بها يعني اتخاذها للوضوح او للاغتسال ولا الطبخ فيها ولا الأكل في صحابها وإن كان في بعض ذلك خلاف وهكذا لا يجوز اتخاذها كزينة يعني أن يصنع مثلا أوانية من ذهب أو فضة حتى ولو المداخل التي للبخور يجعلها كزينه او الابارير التي للشاي ونحوه ولو لم يطبخ فيها يجعلها كزينه وكذلك الاقداح الاواني التي هي الشبه القدح الذي يشرب فيه يصفها الزينه وهي من ذهب او من فضه وكذلك المموه المموه بها يعني الذي اذيب الذهب حتى صار ماء وقلي به ظاهر هذا القدح ماء الذهب لا يجوز ان يتخذ أن قد طلي بماء الذهب يعني قلي ظاهره او قلي باطنه او بماء الفضه وكذلك المطعم الذي يكون فيه ثقوب تملا من ذهب المذاب او من فضه مذابه في تلك الثقوب سواء في داخل القده او في خارجه جاء في حديث ميسون البيهقي انه ذكر انه لا يشرب في اناء ذهب ولا فضه ولا في إن فيه شيء منه اي فيه شيء من هذه الاواني من هذه الذهب والفضه فدخل في ذلك المموه والمطعم وما اشبه بفضه او بذهب لماذا علل بانه اسراف وقد نهي عن الاسراف ان الله لا يحب المسرفين وعلل بانه كسر لقلوب الفقراء الذين لا يجدون أو لا يؤمنون عاده الاكل طعاما ياكلونه الا بكلها اذا راوا هؤلاء عندهم هذه الاواني التي قيمتها ألوه عشرة ألوه فإن ذلك يكثر في نفوسهم يقيل إن الإلة في ذلك أنه يتعجل نصيبه من الآخرة من شرب بيها الدنيا لم يسرح بيها, بيها الآخرة ونحو ذلك يقال في كل حال جميع ذلك معلل به وتصح الطهارة بهما وبالإناء المرصوب هذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العدو فليس بمعصية إنما المعصية استعمال الإناء لهذا هو الصحيح إذا توضأ من إناء ذهب أو هضة طهر ارتبع هدفه أنه صدق عليه أنه وسلع هداءه هذا الماء ولو كان في اناء محرم قد اقترف منه وجرى الماء على اعضائه فتصح الطهاره منه وكذا على الصحيح الطهاره في اناء مغصوب وعلى الصحيح ايضا الصلاه في دوم مغصوب او في ارض مغصوبه وان كان في ذلك خلاف الماء قد فجرع العظائي بطهرة عظائه ويضاح إناء ضبذ بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة لما روا أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكثر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري هكذا رخصوا الفضبة اليسيرة من فضة الضبه هي اللحمه اللحام الذي يلحم بها الاناء اذا انصدع فاشترط ان تكون من فضه وان تكون قليلة وان تكون لحاجه وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انصدع يعني انصدع أحد جوانبه وكان قد حمم خشب فلما انصدع احتاجوا أن يلموا هذا الصدع فعملوا سلسلة من فضة شريط من الفضة وجعلوا الصدعين جعلوا بين الطرفين الصدع خروقا فجعلوا جروا هذه الأطراف إلى أن التحم ذلك الصدق انقذها فاتخذ مكان الشعب يعني الصدق سلسلة يعني شريطا من الفضة هذا دليل اتخاذ ربة يعني لفع من الفضة وانيه الكفار وثيابهم طاهره لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز وإهالة سنخه رواه احمد وتوضا من مزاده مشركه وتوضا عمر رضي الله عنه من جره نصرانيه ومن يستحل الميتات والنجسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى ابو ثعلبه الخشن قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب أَفَنَأْكُلُ فِي في قَالَ قال لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه وما نسجوه او صبغوه او الى من فَهُوَ فهو طاهر وما لاقى اوراثهم فقال احمد احب الي ان يعيد اذا قل فيها يا لأن الآدى أنهم يتنظفون ويصلون ثيابهم فتجوز الصلاة في ثيابهم لكن التي تلي أوراةهم يتنزف عنها يستحب أحمد أنه من صلى في سراويل نصراني أو نحوه أنه يعيد وذلك لانهم عاده لا يقتتنون ولا يتنزهون من البول فلا يؤمن ان يتكاثر البول على سراويلاتهم او نحوها الثياب التي تلي الاوراك فاما الثياب الظاهره فالاصل الطهاره وكذلك ما ينسجون ما ينسج في بلادهم الأصل فيه الطهرة من منسجاتهم الأقبشة التي ينسجونها وهو نصارى أو مجوش أو بوديون أو نفهم ومع ذلك تستعمل لأن المواد التي تتخذ منها طهرة سواء من القطن أو من غيره من المواد الأصل أنها طاهره فلا مانع من الصلاة بها والتراشها والجلوس عليها وما عشبه ذلك هذا بالنسبة للثياب، بالنسبة للأواني الأصل أيضا الطهارة الآنية كبيرة كانت أو صغيرة الأصل أنها طاهرة لكن أكد يكون بابه أمشكوكاً فيه مثل الذين يشربون الخمر فقد يشربون في هذا الكده فيكون الكده ماجساً فيحتاج إلى غسله عند الحاجة وقد يطرقون في قدور يملخون الخنزير أو يملخون الميتة إذا كانوا لا يذبحون ذبه شرعياً فلاجل ذلك لا يجوز الاكل فيها ولا الطبخ فيها الا عند الحاجه وبعد غسلها بلما لتنظيفها هذه قدورهم وثيابهم اذا كانت مجهوله اما اذا علم بان هذا الذي استاهل الثوب يتوب إنسانا يعمل الخمر وإذا حمل الخمر التقاطر على فيها به أو نحو ذلك فيتنزه عن استعمالها إلا بعد غسلها وهكذا أيضا إذا علم بأن هذا انه لا يتنزه من البول فالأصل الطهارة إلا إذا غلب على الظن نجاسة شيء منها ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الاصل الطهارة إذا شك في شيء فالأصل أنه باك على الطهورية إذا شك فيها لله هل هو الطهور أو نجس يبني على الأصل الأصل أنه طهور هو نظيف اذا شك بهذا الثوب فالاصل انه طاهر يصلي فيه اذا شك بهذه البقعه فالاصل انها طاهره والشك لا يلتفت اليه والنجاسه طالئه على اصل والاصل عدم طرقها وعظم الميتة وقرنها وبخرها وحافرها وعصبها وجلدها نجف ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها وروى احمد عن يحيى بن سعيد عن شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله بن عكين قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض جهينه وانا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد ما أصلح إثناده هكذا ذكروا أن جلد الميتة نجس وأنه لا يطفر بالجبار واستدلوا بهذا الحديث عن عبد الله بن عكاين إجاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين ان لا تنتبعوا من الميتة بإيهاب ولا عصر فيقول أحمد ما أصح إثناده أصححه أبناء على اسناده وقد اعتبروه ناسخا إلى الأحاديث الأخرى وقالوا لي أنه متأخر قبل ان يموت بخمس أبي, ابي عشر ابي شهر ابي شهرين اي على اختلاف بالروايات ولكن القول الثاني اصح انه يطهر بالدباب جاء في ذلك عدة احاديث احاديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دبغ الإهابها كالطهر أعكد هو حديث صحيح وقصة شعة ميمونة لما مات ترعى النبي صلى الله عليه وسلم يجربونها قال هل لن تبعتم بإهابها قالوا إنها ميتها فقال يطحرها الماء والقرب يعني الدباغ يعني يطحره وقال إنما حرم أكلها ويعني أن الجلد لا يؤكل وأنه يطهر، وقال يديهم آخر أيما إيها بن دباغ فكتطحر على عمومه وقد أطار العلماء الكلام على الجلود ومتى تطر كالشوكاني في نيل الأوطار وكذلك ابن حجر في بيت وغيرهم من الشراح ذكروا كلاما كثيرا حول طهارة الجلود الميتة والذي يترجح أنه يطر بجلد الجلد جلد ماكول اللحم بالدباب وكان الشوكاني يذهب الى عموم الجلود حتى جلد الكلاب او جلد الذئاب لظاهر حديث أيما إخاب ذبر فقال طاهر ولكن جاء حديث الدباغ وهذا كعكه يعني أنه إذا دبر قام الدباغ ومقام الذكاة ومعلوم أن الذكاة لا تأثر في الكلف ولا في الزعب ولا في السباة المحرمة فلا تأثر جلود غير المأكول بالدباغ الفقه اعتمد الحديث عبد الله ابن عكايم وقالوا لأنه متأخر ولكن رؤي عن الإمام يحمد أنه رجع عانه لانه وقع في اختلاف تاره أن يقول انه سمع الخطاب وكان شابا و يقول حدثني اشياء لنا من جهينا و يقول بشهر قبل ان يموت بشهر و يقول بشهرين فكان هذا الاضطراب سبب في ظرف الحديث فلاجل ذلك ان لم يقبله أكثر العلماء وعللوا بأنه جزء من الميتة والله تعالى قد حرم الميتة لكن جاء بالهديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها فالمحرم فهو الاكل فقط وأما الجلد فإنه غير مكور والذين منعوا من طهارته يقال انه اذا دبر يستعمل في اليابسات لا يستعمل في الماء الا في الماء ولا في الدهن ولا في الدبس و نحو ذلك انما يجعلك وعاء لليابسات كدقيق أو سويق او بر او نحو ذلك كما اليابسات ولكن إذا اذا قلنا بالقول الصحيح أنه يطفر فإنه لا فرق بين اليابسات والمائعات وأما بقية أجزائها فذكر أنها نجسة ذهب الشيخ الإسلام من التهمية إلى أن الأضمى طاهر، ولو كان من ميته لأنه يابس ولأنه لا, تسري فيه لا يسري فيه الدم فقال على بأس باستعمال عظام الميتاء الهكاء يقولون إنه يتألم في الحياة إذا ضربت شاقها أو ضربت كعبها أو ضربت كراءها تألمت فدل على أنه جزء منها خيط خيان جزء إذا هذا. يتوقع للشك فيه وأما ظلفها قد يقول ظلف الشاتي أو العنز حتى يكون شبر أو غتر في هذه الحال إذا قطع ويحيا أو إذا بها تأخذ فإن ينتفع به كنصاب نصاب سكينا أو نحوه ذكر أنه, أنه لا يصح من الميتة ولكن لعل الأكرب أنه يجوز كذلك قرنة. قرن قرن التايس أو العنز أو نحوه ينتبع بقرن الميتة كان صاب سكين أو نحوه لعل الاقرب أيضا أنه يجوز أي لأنه لا تحل الحياة ظاهرة وأما إذا احرقت الميته فدخانها ورمادها اقيل انه طاهر اي انه استحال ولكن الاكثرون على انه نجس وذلك لانه ماده شيء مادته شيء نجس والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى ومن اصواتها واوبارها والريش مقيس عليه ونقل الميموني عن احمد صوف الميتة لا اعلم احدا كرهه على الظان والشعر على المعز والوبر على من الابل قال الله تعالى ومن اصوافها واوغارها واشعارها اثاثا ومتاع الى حين فدل ذلك على أنه, انه طاهر ولو كان من الحي هم الان ياخذون وبر الابل وهي حيه وينسجون منه حبالا وخيوطا وكذلك يجزون صوفا الظان وهي حيه وشعر المعز وهي حيه وينسجون منه افسيه وأكياسا وفرشا ولخها ولا أحد ينشر ذلك والحق بذلك ريش الطير إذا قطع ريشه وحي أجاز الانتفاع به وكذلك أيضًا من الميتة إذا ماتت وجزة أخذ ريشها أو أخذ شعر الميتة انتفع به كما انه يقطع في الحياة وكذلك ينتفع به بعد الموت لانه لا تحل للحياة اذا كان من ميته طاهرة في الحياة ولو غير معقولة كالهر والفعر الهب قال انه طاهر يعني جاء الحديث انها ليست في نجاس إنها من الطوافين عليكم يعني انها لا يمكن التحرز منها. لاجل ذلك يتسامه في السؤر الفضة، ولا الى إذا شربت منه، كذلك ايضا أن حق بذلك شعرها إلى أخذ هي حية عميتة. وصار ينتبع به حبلا او لباسا أو وكاءا أو نحو ذلك قد يحتاجون أن يجعلونه في الوسائد او يجعلونه في الفرش ونحوها فلا يفكموا بنجاسته لأن الفديق قال انها ليست من جسد. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأفتية لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك ثقائك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه تغطية الأواني بما يغطي إذا كان فيها ماء أو طعام وايش الاسقيه اشد افواهها بالوكا الذي هو الخيط الذي في طرفها والحكمه في ذلك الا تدخلها الهوام ولا يدخلها شيء من الحشرات ولا يقع فيها فانه قد يشرب منها في الليل في الظلام اذا كانت مكشوفه فيشرب في مثلا ما قد يقع فيها من الحشرات، تكذر والنحل، والنمل، وما أشبه ذلك، أبيش إلى أبي اذا إذا كانت مغطى. لكن جاء بالحديث ولو أنت أرضا عليه عودا، أكِلَ إن الشكمة في ذلك أنه إذا كان مغطى. تتجنبه ذوات السموم وإذا كان مكشوفا فقد تقذف به الحياة ونهوها سمومها هناك ذوات السموم كالحياة والعقالب وبعض الزنابير ونهوها إذا وجدت الإناء مكشوفا فإنها تقذف به سم تارة تشرب ثم تمج فيه قتاله تمج فيه دون ان تشرب منه فالذي يشربه بهذه الحال قد يمر او قد يموت اذا شرب منه وهو مسموح اما اذا كان مغطى ولو يعود فانها لا تقربون في بعض الروايات فان الشيطان لا يقرب ان مغطا ولا سكاء موكا فدل إلى لأ أنه قد يكون للشيطان تأثير في هذا ويعم ذلك بقي جميع أوقات السنة اشتهر عند الأمة أنه يختص بشهر سفر يقولون إن شهر صفر. ينزل فيه أو في ليلة من ليالي مرضا إذا كان الاناء مكشوفا في الصحراء نزل في ذلك المرض فلعجل ذلك يغطعوا إذا كان في الصحرى أو يغطعوا بالمنازل المتقفة ولكن ما أعلمت دليلا يخص هذا الشهر فالأثر على عمومه